بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأضيعوا الله ورسوله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 الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَالَّذِينَ مَا عَقْتُونَا هُمْ يُنْفِقُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَّهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ ورزق كريم. ما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجاذلونك في الحق بعد ما تبينك أنما يثاقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لَكُمْ وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم وتودون أن وأن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع بابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو المجرمون اِذِ اسْتَغَاثُوا رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَن إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاف أملة منه وينزل عليكم من السماء ماء وَيُونَززِل عَلَكُم مِنَ السَّمَائِمَا أَلّ يُقَههِ غَكُم بِهِ وَيُزْهِبَ عَنكُم رجَزَ الشَّي ق وَيُزْهِبَعَنكُم رجزَ الشَّيقانِ وَلَرُ بقَالَ قُلُ بِكُمْ بِهِ الأأَقدَ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 وَلِيَبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ تَنزِيعٌ عَلِيمٌ ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ إِذَا تَسَتَّحُوا فَقَدْ جَاءَ أَمْرُ الْفَتْحِ وإن انتهوا فهو قير لكم وان تعودوا عدا ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو الله مع المؤمنين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 قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَطَافُون أَي يَتَقَطَّفُكُمُ النَّاسُ فَأَوَاكُمْ فَأَوَاكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَقُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُم تَشْكُرُونَ يَا أَيُّهَا الذين قُُ وَاه وَوسُلَ وَتَفُون أَم لااتِكُمْ وَأَ تُم تَعللَمُ وَلَمُ أَنَّ مَا أَموالكُم وَأَولادكُم فتْنَتُ وَأَن النَوهذَهُ أَجع النظِيل يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقا وينكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل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 إلى جهنم ما يحشرون ليميز الله القبيح من الطيب ويجعل القبيح بعضه على بعض فيركمه جميعا فيركمه جميعا فيجعله في جهنم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 وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِن تَوَلَّوْا فَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نعمَّ الْمَولَا وَْ يَعمن النَّقِي وَلَمُ أََّ مَا غونِتُم مِ شَيْ فَأَنَّ للِل يخُمُسَهُ وَلِغوصُولِ وَلِذِقُب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 كان ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لفميع عليم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 لقيتم فئة فاذبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأضيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع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 يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّهَا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأببارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. فدَاء بآالِثِ الروونَ وََّذينَ مِ قَدَلم كَفَوو بِآيَة اللههِ فَأَقَ ذَنُ اللهَّهُ بِزُنُ بِهِم إِ الله, الله, الله قوَو شَديدَُّيقَد ذَلكَ بأَم الله لَم يَكُمُ غَّيرًا م تَن أَنَّ مَهَا عَ قَوْمِ حَ يغيغُ مَا بِأَافُسهِم حتىَ يوّ مَا بِأَرافُسِهِم وَأَن الله فَنِيَّلي كَبَع بِآال فِدْعونَ وََّذينَ من قَبلهِم كذبوا بآيات ربهم فأهلتناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين إن شر الدواب بعين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 إما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيامة فانبذ إليهم على ثواء إن الله لا يحب الخائمين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوه إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة وَأَمْرُ الرِّبَا طَالِبٌ قَيْلٌ تُهِبُونَ بِهِ عَدُوٌّ وَاللَّهُ وَعَدُهُ وَكُم وَآخِرِينَ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَ هُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا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 يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيبك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن ان الله الف بينهم انه عزيز حكيم يا ايها النبي حبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال إِن يَكُن مِّنكُمْ مَّن يَشْرُونَ صَاغِرُونَ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ مِئَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا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 ألفين بإذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي أن يكون له أسغى حتى يسخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة وَوَّهُ عَزيِيزٌ حَكِي لَل كِتابَابُ مِنَواعِ سَبَ قَلَ مَ السَّكُم فيِي مَا أَقَلْتُمَّ ذَابُ عَغِي فَكُلُ مَِّا وَلِمتُمْ حَلَ لَ إن الله غفور رحيم يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسراء يعلم الله في قلوبكم خيرا إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي ظُلُومِكُمْ خَيْرًا يَأْتِكُم مِّمَّا أَخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ قَالَهُ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا وَالَّذِينَ أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولا يبهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصرواكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بطير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا هدف فتنة في الأرض وفساد كبير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 وَأَدْعُو مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ بَرَ الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين